الله وبركاته هنبدأ إن شاء الله مع حضرة أصول فقه وبعديها مصطلح حديث إن شاء الله ف... يعني عايزكم تركزوا معايا في الأصول لأن مادة الأصول من المواد الصعبة التي تحتاج إلى تركيز وهي مع صعوبتها مادة هامة جدا لأنها الوسيلة إلى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا لأن هي التي تضع القواعد لهذا الفهم وكيف نستدل بالأدلة الشرعية على المسائل الفقهية وغيرها سواء كانت مسائل عقادية أو غيرها فأصول الفقه من المواد الهامة جدا ولا ينبغي لطالب علم ألا يضرب بحظ في هذه المادة فهي مادة تضبط أصول الاستدلال وتوضح مراتبها فنبدأ مستعينين بالله تعالى على أن ييسرها علي وعليكم في أن أكون قادرا على أن أوصلها إليكم بأسهل عبارة وأوضح جملة ومعاني لأن مادة أصول الفقه من المواد التي أصابها أو دخل فيها علم الكلام فزادها صعوبة فتجد كلمات وألفاظ عجيبة علينا نحن لأننا دخلت علينا العجمة كما أنها استخدم فيها بعض كلمات المنطق والفلسفة فسوف أحاول جاهدا أن أوضح مسائله بسهولة ويسر وأتجنب هذه العبارات التي فيها من الصعوبة ما فيها فأبدأ مستعينا بالله تعالى ذاكرا لكم مقدمة كتاب إرشاد الفحول للشوكاني رشاد الفحول هذا كتاب في أصول الفقه قدمه الشوكاني رحمه الله بمقدمة تبين مدى أهمية هذا العلم فقال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات وترفع الدرجات أحمده على آلائه ونعمه وأعوذ به من عذابه وسخطه محدش يكتب لأنني أنا بفضل الله سوف أضع لكم مذكرة يسيرة سهلة في هذه المادة يعني سوف تكون مثل مصطلح الحديث هكذا مذكرة يسيرة بإذن الله لأنني أنا أعلم أن هذه المادة فيها صعوبة لكن سوف حتى أزيل جفاف هذه المادة فسوف يكون معي نقاش معكم نقاش فما حدش ينام ماشي؟ عشان أزيل هذا الجفاف دسامة المادة هيكون هناك نقاش عشان ما يكونش المحاضرة مجرد سرد ولكني سوف أسرد المقدمة قراءة عشان أوضح لك ما قاله الشوكاني في هذه المادة فقال وأعوذ به من عذابه وسخطه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا فبشر وحذر وأنذر حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعده فإن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام وكانت مسائله المقررة وقواعده المحررة تأخذ مسلمة عند كثير من الناظرين كما نراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلام أهل الأصول أذعن له الناظرين يعني سلموا إذا استشهد بكلام الأصوليين إيه لا يجدون ملجأ إلا التسليم لأنه علم ضابط أذعن له إيه المناء قلنا وصلنا الفين فإن أحدهم إذا استشهد فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلام أهل الأصول أذعن له المنازعون اللي وإن كانوا من الفحول لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن وقواعده مؤسسة على الحق الحقيقي. بالقبول على الحق الحقيقي بالقبول مربوطة بأدلة عملية من المعقول والمنقول تقصر عن القذف فيها أيد الفحول وإن تبالغت في الطول مجمل المقدمة كما ترون الشوكاني يريد أن يوضح لك إذا كنت تريد أن يذعنا لدليلك حتى منازعيك حتى منازعك فلا بد وأن تعتمد على أصول الفقه فهي مادة تضع أو تجعل حجتك قوية جدا لا يستطيع أن ينازعك أحد. وسوف أضرب لكم أمثلة في نهاية المحاضرة كمناظرة،, كمناظرة بين فقيهين أصوليين حتى أوضح لك مدى تفوق الفقيه الذي استخدم الأصول أكثر عن الفقيه الذي استخدم الأصول إيه؟ أقل يعني هذه فعلا مادة تضبط لك هذه المسألة وفي المناظرة التي سوف أقولها لكم وهي مناظرة قد وضعتها بفضل الله أنا كنوع من التوضيح لكم في مسألة مرت عليكم في الفقه ألا وهي مسألة الطهارة بالماء الذي وقعت فيه نجاسة وكان أقل من قلتين ولم تؤثر فيه النجاس فماذا قال لكم الشيخ إبراهيم؟ قال لكم إنه طهور صح؟ واستدل بأدلة ولكن حتى أوضح لكم أهمية علم أصول الفقه للوصول إلى هذه المسألة سوف تجد العجب العجاب وأن هذا العلم فعلا علم خصب غزير وشيق ولذيذ إلا أنه شابته بعض العبارات الصعبة وسوف نتجنبها بإذن الله وسوف يكون علما سهلا يسيرا لا مشكلة فيه بإذن الله تفقنا على هذا؟ طيب هذه مقدمة الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول كتاب له من مجلدين في علم أصول الفقه فقدمه بهذه المقدمة الرائعة ليوضح لك أن من استخدم كلام الأصوليين واعتمد على القواعد الأصولية لا بد وأن يذعن له المنازعون له والمنافسون لأن كلامه هو الحق الحقيق لأنه مأخوذ من العقل والنقل ماشي يا ما شيخ قلت فهذه لفتة ناصح لدراسة الأصول أنا أقول لكم فعليكم بدراسة أصول الحديث هذا هو مصطلح الحديث والتي يعرف بها الصحيح من السقيم ليه لأنني أنا أتكلم في فقه وبنظرك جيت قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقلت لي هذا الحديث ضعيف فقد أسقط لي ايه؟ كل الاستدلاع انتهت المسألة خلصت يبقى أنا ما ينفعش أتكلم في الفقه وأصول الفقه أو الفقه إلا إذا كان معي أصلي وصول حديث لا أعرف بها الحديث الصعيف من الحديث الصقئ الصقيم وأصول إيه فقه الذي توضح لي كيف استدل بالدليل ومراتب الاستدلال وذلالات النصوص من ظاهر ونص ومؤول كل ذا سوف يأتي فالمسألة ليست مجرد أن أتاني حديث فأطير به كل مطار قد يكون الحديث منسوخا تجد تقول لي مثلا أفطر الحاجم والمحجوم وتستدل به على أن من احتاج ما قد أفطر إن لم تكن دارسا للأصول سوف أقول لك إيه هذا ومصطلح الحديث سوف أقول لك هذا الحديث منسوخ نسخه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتاج ما وهو صائم إذن الفقيه الذي لا يعلم في الأصول يستخدم الحديث هو الحديث عنده هكذا أفطر الحجم والمحجوم أما الفقيه الأصولي الذي نال حظا من مصطلح الحديث وأصول الفقه يقول لك هذا الحديث منسوخا كما أنه يعمل بالآيه بالناسخ ويترك الآيه المنسوخ يبقى إذا ماذا تستطيع أن تقول لا تتكلم على الرغم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا ليست العبرة بالأدلة فقط ولكن لا بد من ترتيب الأدلة وهل يستدل بهذه الحديث في هذا الموطن أم لا كل هذا سوف يمر معنا في أصول الفقه فهو علم هام جدا طيب قلت فهذه لفتة ناصح لدراسة الأصول فعليكم بدراسة أصول الحديث الذي أو التي يعرف بها الصحيح من السقيم ودراسة أصول الفقه التي بها توجه النصوص التوجيه السليم شايفين يعني فيه نصوص بس عش عشان أوجيهها توجيها سليما لابد من أصول الفقه لابد من أصول الفقه لبن ليس مجرد دليل أو آية من القرآن لا قد يكون هناك آية من القرآن وآية يكون منسوخة قد تكون آية عامة يخصصها تخصصها آية أخرى. إذاً أنت إن لم تكن دارسا للأصول سوف تقول قال الله تعالى وتظن أنك قد أتيت بما لم يأتي به أحد وتُفاجأ بقول الآخر يقول لك فهذه الآية فهذه الآية أيضًا قال الله تعالى تقضي على هذه الآية بتخصيصها. إذاً بطلة خلاص وأصبح الخاص يقيد العام يبقى أن تجد دليلك خط يبقى لابد من هذا الباب نعم ففيهما اللي هما من إيه وإيه؟, ايه وايه علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه ففيهما وبهما يستقيم فهمك ويستريح بالك ويكتب لك النجاة في الدارين إن شاء الله تعالى هذه كانت مقدمة لهذا العلم الجميل الجميل الهام جدا. طيب ما هو أصول الفقه؟ جرت عادة المؤلفين على أنهم إذا أرادوا تعريف شيء أن يعرفوه من وجهين أو الوجه الأول أن يمسك كل كلمة بمفردها ثم يعرفك بها فيتكلم أولا على كلمة أصول ثم بعد ذلك أن بعد أن ينهيها تماما يتكلم على كلمة فقه هذه هذه الوسيلة الأولى الوسيلة الثانية أن يضم الكلمتين إلى بعضهما ويعتبرهما علما واحدا يدل على معنى وهو علمه أصول الفقه فبناء على ذلك سوف ننح منحة هؤلاء العلماء في تعريف في تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول ألا وهو ها نعرف كلمة أصول ثم نعرف كلمة فقه ثم بعد ذلك ننهي المنح الثاني ألا وهو تعريف أصول الفقه على أنه علم خاص يدرس هذه طريقتين وهاتين الطريقتين مهمتين حتى توضح لك لماذا استخدموا كلمة أصول وفقه حتى ضمهما في كلمة في علم واحد طيب الطريقة الأولى اللي هي باعتبار الكلمتين المفردة هي. تعريف الأصول الأصول جمع أصل جمع أصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره الأصل ما يبنى عليه غيره فأصل الجدار الذي بني عليه الجدار وأصل الشجرة لا الذي يتفرع منه الفروع وهكذا. يبقى الأصل هو الذي يبنى عليه غيره وله معان كثيرة وله معان اصطلاحية كثيرة. أول هذه المعاني الدليل يعني الأصل يساوي كلمة الدليل. طب إيه ده؟ كما يقول الفقهاء الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. يعني عايزةو ليه الدليل في هذه المسألة الكتاب والسن يبقى كلمة الاصل تسوي كلمة الدليل في هذا الكلام ام لا أي ما ج لك تقول لي تقول لي مثلا مسألة كذا أقول لك أصلها في الكتاب والسنة الأصل فيها في الكتاب والسن يبقى دليلها من الكتاب والسن يبقى هذا هذا هو المعنى الاول لكلمة الاصل الكلمة المعنى الثاني القاعدة خلوا لكم عشان اسأل هما ثم خم... أربع, أربع كلمات لمعنى الأصل الأولى الدليل تجي تقول لي أصل المسألة كتاب وسنة يعني الدليل الكتاب والسنة خلاص ما واضحة دي مش محتاجة كلام المسألة الثانية القاعدة ما يقول لك ايه ما يقول الأصليون الأصل أن الخاص مقدم على العام يبقى أنه يقصد بكلمة الأصل ايه القاعدة القاعدة المضطردة المعلومة أن الخاصة مقدم على العام. يبقى لما يقول لك الأصل أن الخاص مقدم على العام ماذا يقصد؟ يعني القاعدة أن لما جاء يقول لك الأصل أنه المبت أن الفاعل مرفوع في النح والقاعدة. لما جاء أقول لك إن إباحة الميتة للمضطر خلاف الأصل، خلاف القاعدة، خلاف القاعدة لأن معروف إن القاعدة إن الميتة إيه؟ الميتة حرام، القاعدة المع... قاعدة في الميتة. أكل الميتة دي ها حرام ولا مش قاعدة. إما أقول لك إباحة الأكل الميتة للمضطر خلاف الأصل. أو خلاف القاعدة يبقى نقول الثاني القاعدة الأصل يأتي بمعنى الدليل أما ا скаж لك الأصل في هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا فالمعنى أي هنا أدنى الدليل في هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما أأتي وأقول لك أن الأصل في الفاعل أنه مرفوع أو الأصل في الأشياء أي كان وهكذا وأقول لك إباحة الميتة أو أقل الميتة للمضطر خلاف الأصل خلاف القاعدة واضح ما شاهدت؟ طيب بعد كذا الراجح النوع الثالث الراجح ما جاء أقول لك الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز يعني الأصل في الكلام الحقيقة يعني الراجح أن الكلام يحمل على حقيقة طب ليه هنا ما قلتش القاعدة رغم إن ممكن أو للقاعدة الأصل في الكلام الحقيقة أي أن القاعدة في الكلام الحقيقة لا ما ينفع شيء ذلِي لأن الراجح أمرين الراجح بيكون هناك أمران فأرجح أحدهما على الآخر أرجح أحدهما على الآخر فما أقول لك رأيت أسدًا الراجح أو الأصل أن يحمل كلامي على أنه الأسد الحيوان أما المجاز أن يحمل كلامي على أنه الرجل الشجاع لذلك استخدمنا كلمة الراجح لأن القاعدة في شيء واحد الق لك الأصل أن الفاعل مرفوع هل في حاجة تانية تدل على أن الفاعل ممكن أن يكون منصوبا أو مجزوما أو كذا لا يبقى يبقى كلمة الأصل لما تستخدم في مساوية للقاعدة يبقى حاجة واحدة شيء واحد الأصل أن الميت أكل الميت حرام الأصل كذا إنما ما يأتي أمرين لكن أحدهما أعلى من الآخر فهذه الذي أستخدم معها الراجح والمرجوح فمات إلى الكلام الآن كلام العربي يجتمل على أمرين إما حقيقة وإما مجاز إما حقيقة وإما مجاز رأيت عينا رأيت عينا حقيقتها عين بشرية أو حيوانية العين التي ينظر بها مجازها بئر جاسوس صح؟ مش الجاسوس يطلق عليه عين يطلق عليه عين صح له يبقى إذا يبقى إن الكلام أمرين محتمل أمرين أحدهما راجح والآخر مرجوح يبقى كلمة الأصل هنا بمعنى الإيه بمعنى الراجح عشان بس أفرق لك بين الإيه بين القاعدة والراجح القاعدة في الشيء الواحد ما أقول لك الأصل أن الأصل في أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب كل هذه أمور قواعد قواعد إنما ما تكلم على أمور هناك راجح ومرجوح أو أمر أعلى من الآخر يبقى تكلم على مسألة الراجح هذا هو النوع الثالث النوع الرابع المستصحب المستصحب أي الشيء اللي هو يكون في أصله هكذا يعني المستصحب لذلك العلماء يقولون الأصل خلوا من دي تحفظوها الأصل براءة الذم من التكاليف الشرعية الأصل براءة الذم من التكاليف الشرعية يعني إيه الكلام ده يعني لا تكلف لا تكلفني أنت كفقي أو عالم بشيء شرعي الا إذا كان بدليل طب جبت كلامنا منين لان الاصل, براءة, الزمة. الأصل, لأن الأصل إيه؟ براءه الذمه يعني في الاصل انني غير مكلف شرعا إلا إذا أتى دليل ينقلني عن هذه البراءة الأصلية إلى التكليف يعني لو أنا, لو أنا قلت لك الآن مثلا قم فصلي تقول لي أصلي كيف أقول لك ضع مثلا يديك وراء رقبتك هكذا ثم أقرأ الفاتحة المفروض ترد عليها تقول ليه لي ما دليلك إيه ما دليلك هذه؟ أنت قلتها لهذه القاعدة أن الأصل أنني غير مكلف بهذا الفعل الذي أمرتني أن به، لأنه ليس عليه دليل أما إذا أتيتني بدليل فقد نقلتني عن الأصل إلى التكليف. وضحت؟ بوضحت قاعدة. وقاعدة البراءة الأصلية دين عيزها تبقى محفورة في أذانكم محفورة ليه لأن هناك من المسائل الفقهية التي ليس عليها دليل نستدل لها بقاعدة البراءة الأصلي زي إيه كثير من المسائل أنا أقول لك مثلا مسألة مع الأدلة الأخرى يعني مثلا أول ما تقرأ في كتاب الشيخ مرحبا فيك أول ما تقرأ في كتاب الشيخ عادل العزازي اللي هو ت... ف... ف... ف... تمام, الس... تمام المنة تعال فقه،, تعال فقه أول كلمة في باب المياه يقول لك الأصل أن الماء طاهر مطاهر بعض الناس الذي لم يدرس الأصول تعدي عليه كلمة الأصل دي كأن الشيخ قال الماء ظهر مطاهر تساوي كده عنده لا ده الشيخ كان كلمة الأصل دي عايز يقول لك خلي بالك دي البراءة الاصلية ده دليل اللي أنا كاتبه ده اللي أنا كاتبه ده كلمة الاصل ده الدليل على أن الماء طاهر مطهر هو البراءة الاصلية شايف كلمة ؟ واحدة ميدة معناها ايه ثم بعد ذلك دلخل بالكتاب والسنة مش معنى كده ان البراءة الاصلية أول من كتاب السنة لكن هو الشيخ بدأ بيها ايه استدراد البكتاب. قال الاصل أن الماء طاهر مطاهر عايز أوليه عايز أوليه عايز يقول أن الماء طاهر مطاهر لأن الأصل فيه أنه لأن القاعدة البراءة الأصلية تقول لا ينتقل الشيء إلى النجاسة إلا بدليل لأن الأصل في الأشياء الحل والطهارة كما قال الشيخ السعدي في منظومته القواعد الفقهية الأصل في الأشياء جميعها أنها حلال وطاهرة إلا لا فيه أمر مستثنين إلا الأفضاع اللي هي اللي هي الأنكحة النكاح فالأصل فيها الحرمة لا تقدم عليها إلا بدليل واللحوم واللحوم يعني كلام ذا يعني إذا أديكم مثال يوضح لك الأمرين يوضح لك الأمرين في المسألتين لو عندي لو موجود عندي قلتين القلتان موجودتان هكذا فتبول طفل بينهما إلا أنه من الممكن أن يكون طارا رشاش فيهما بس أنا معرفش أقول لك الأصل أن الماء طاهر مطهر وطالما أنك لست متيقنا أن رزاز البول وقع في هذا فلا شيء عليك وضحت كذا على الرغم ممكن تقول لي ممكن يكون طرع عليهم رزاز تفصل لي في هذه المسألة مسألة إيه, مسألة إيه؟ البراءة الأصلية الأصل إن الماء طهر مطهر طبيعكس المسألة لو أنت يوم العيد الأضحى عندك أضحيتين إحدهما ماتت قبل أن تزكى والأخرى ذبحت بطريقة شرعية لا مأسة بها ما فيهاش أشحاب يبقى في وحدة ميتة وحدة حلال جاء أخوك دون أن يدري فسالخ الأضحيتين تعرف تفرق بقى دي إلا إذا كان بقى هناك بعض الجزارين اللي ممكن يفرقوا. أنا هعتبر إنك أنت رجل عامي لا تفقه في الجزارا شيء. جاء خوّق عايز يخدمك. عمل لك إيه؟ سلخ الاثنين. الميتة والمذبوحة والاثنين قطع رؤوسهم طبعا زي ما تعرفين. في هذه الحالة يحرم الأكل من, من الاضحيتين ليه؟ ليه؟ لأن الأصل في اللحوم حرمة خدت بالك بقى؟ أما لو كان الأصل في اللحوم الحل لجاز لك الأكل من الاثنين زي الماء لأن الأصل فيه الحل فلم ألتفت إلى ظنك أن قد يكون طار عليه رشاش من البول ما ألتفتش لأن الأصل النطاهر الأصل النطاهر و الظن أن الولد طار من بوله عليه الظن فيقدم الأصل على الظن لكن في اللحوم أقول لك الأصل أن اللحوم الأصل في اللحوم الحرمة فلا يجوز لك أن تأكل أو تستفيد من هاتين الذبيحتين أو من هاتين الأضحيتين وضح قاعدة البراءة الأصلية هم زي هم جدا جدا جدا وتضع وتجعل لك نوع من الملكة الفقهية ما تجد هناك ليس يعني اديك مثال وإن, كان وان كنا نخالفه لكن الشيخ صديق حسن خان وهو امام الفقه استدل على طهارة بول انتو تعلمون ان بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر يعني بول البقر وروث البقر وبول الجاموس وروث الجاموس لأن في كثير من الناس ما يعرفش الكلام ده طاهر يعني لو طار عليك رشاش تصلي وبه لا شيء فيه لو طارد عليك العذرة اللي هي بتاع البقرة وعلى جلبابك لا شيء فيه طاهر في فرق بين الاستقدار والطهارة في فرق هو قذر ماشي بس هو طاهر قبول وروث ما لا يؤكل لحمه ناجس قياسا على روثة الحمار في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيني بثلاث حجرات قال فلتمست فوجدت حجرين ها؟ وآتيته بروثة حمار فأخذ الحجرين وآلقى الروثة وقال هذا رجس وفي رواية بالكاف يبقى هنا إيه؟ العلماء قال لك خلاص تقاس باقي أبوال وروث اللي... الذي لا يؤكل لحمه لأن الحمار لا يؤكل لحمه عليها الشخص صديق حسن خلنا أن لا وإن كنا نخلفه في المسألة لكن قوله قوي وقول أصولي متين قال الحق الحقيقي بالقبول أن ما أتى به الدليل هو النجس اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ روثة الحمار وغير ذلك من الأبوال والأرواث الأصل ركز في كلمة الأصل أنه طاهر لا شيء فيه إذ لا دليل شرعي ينقله عن, عن هذه البراءة الأصلية فيرى أن جميع الأبوال والأرواف عاد الحمار فاط ما تقدرش تقول له لا أنت ممكن تخالفه وتأخذ خلاف كلامه لكن حد يقدر يقول له لا هل أنت استدلت بالقياس أنت استدلت بقاعدة البراءة الأصلية قاعدة البراءة الأصلية لي فين دليلك دليلك القياس والقياس ده ممكن أنا أعقله أو أراه صحيحا وأنت ما تراه صحيحا يعني مسألة تختلف فيها الأنظار مسألة تختلف فيها لإيه؟ الأنظار مش دليل قاطع لابد أن يزعن له الجميع القياس أنا شايف أن شروط القياس تتحقق أنت مش شايفها تتحقق بس لازم يكون عالم أنا ما على مين؟ تكلم مين على علماء واضحت؟ شفت بقى استدلال القاضي المرأس في مسألة قد لا ترد على إزهالنا يا خبر ابيض استخدمها في أن بول وروث ما لا يؤكل لحظه طاهر على الرغم أن جمهور العلماء بل أغلب العلماء على أنه نجس قياسا على على روسة الحمار وضحت شفت بقى علم أصول الفقه بيعمل إزاي بيجعل الفقه بالنسبة لي إليك مادة لذيذة مش مجرد أن أحفظ الدليل لا لا انت فاهم ليه ليه ليه ما تقرأ كل شخص صدق حسن خان دون ان تعرف القادة المراصلية هتستشنع هذا القول حتى ان بعض الاخوة قالت الكلام العج كده لما اراها اخ كده لسه بادئ يقولك قال كلام العج شوف طبعا هذا الكلام هو طبعا ايه كلامه هذا الاخ الذي لا يفطى شيئا اصلا لان ده قاعدة قاعدة مستقرة مستقرة أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة فلا ينقلها عن أصلها إلا دليل أنت قلت لي القياس أنا أراه غير صحيح قياسا غير متحقق الشروط لأن إن شاء الله لما نقض في القياس عشان أحكم بمسألة في القياس لابد من تحقق الشروط تكون المسألة منطابقة تكون فيها انطباق أو أولى اللي بيسموه قياس الأولى دي سوف تأتي معنا في الأصول وضحتي. وضح مشايخ أهمية القياس إيه لا يعتبر دليل ده دليل رابع من أهل السنة والجماعة الدليل الرابع الأذلة عند أهل السنة والجماعة الكتاب والقرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم القياس لكن, لكن أنا إم إن تستدل بالقياس إما شروطه تتحقق هو يرى ان الشروط مش متحققة بس مش معنى كده انه بيرد القياس كلا انما هو يرى ان هذا قياس مع الفارق يعني غير متحقق الشروط يبقى ما ينفعش استخدم القياس في هذه المسألة فلذلك استدل بقاعدة البراءة الأصلية قاعدة البراءة الأصلية التي هي احفظوها او اكتبوها الاصل في الاشياء الاباحة بين الحل لي الإباحة كلمة الإباحة معناها الإِحْلَم والطَّهَارَة الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة فلا تنتقل هذه الأشياء عن هذا الأصل إلا بدليل. متى جِسْ ساعة خمسة قولوا ليه؟ طيب. آه. الحرمة الأصل في اللحم الحرمة. الأد... لا, فيه فيه لا في في أدلة في كتاب على كتاب اقرأ اكتب كتاب الوجيز في القواعد الفقهية للشيخ عبد الكريم زيدان الوجيز في القواعد الفقهية للشيخ عبد الكريم زيدان مفصل في هذه القاعدة وهو كتاب صغير وجميل. على مسألة القواعد اللي هي الأصل في اللحوم العرمة، فأتى بالقاعدة، وأتى بالدليل عليها، وأتى بالفائدة منها. أخذ بلقك إش قام؟ فهو كتاب يسير وجميل. كل قاعدة فطية. بالأدلة. آه يجيب لك القاعدة الأول كذا كذا. ثم الدليل عليها من الكتاب إن وجد. ثم الدليل عليها من السنة إن وجد. ثم الدليل عليها من الإجماع إن وجد. ثم يبدأ يقول لك ما فائدة هذه القاعدة الفطية في الفطر؟ فهو كتاب جميل وحافل الوجيز. القواعد الفقهية للشيخ عبد الكريم زيدان فيه هذه المسألة وتكلم فيها بنوع من التفصيل وكلام جميل. طيب ما النوع خلاص المستصحب اللي هي البراءة بالأسف؟ إبقى الأربع معاني للأصل كلمة الأصل أربع معاني لكلمة الأصل شيخ ابو الحارس أول حاجة الدليل وهي تساوي كقول الأصولي الأصل في هذه المسألة حديث النبي أو الكتاب أو السنة يعني معناها الدليل شيخ تامر القاعدة أن الكلمة الأصل تساوي القاعدة ك... ها؟ الأصل أن الفاعل مرفوع أي القاعدة؟ الأي القاعدة أن الفاعل مرفوع. وفي الفقه الأصل، ها الكلام اللي أنا قلته، ها لا قبليها أن الخاص مقدم على العام. الأصل أن الخاصة مقدم على العام وأن إباحة الميت للمضطر خلاف الأصل اللي هي خلاف القاعدة. بارك الله فيك. التالي الثالث هو شيخ الإيه؟ الراجح طب ما الفرق بين الراجح والقاعدة ولماذا استخدمنا كلمة الراجع على الرغم من أنه يمكن أن نستخدم كلمة القاعدة ها؟ على للمفارقة أو للمقارنة بين أمرين أما القاعدة فهي لشيء واحد وهي قاعدة مستقرة كما يقول الأصوليون ها كما يقول أصولين في موضوع الراجح فما يقولون الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز أو الأمرين أو الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز إذا قلت لك رأيت أسدا فأول ما يذهب إليه ذهنك أنه الأسد الذي هو الحيوان المفترس ده الأصل أما المجاز أن يذهب ذهنك إلى الرجل الشجاع أو إلى غيره من الصفات إذا رأيت عيناً العين البشرية أو الحيوانية التي هي العين الناظرة أما المجاز عين بئر أو جاسوس كل هذه أمور هي المجاز بل في الكلام الأصل في الكلام الحقيقة ودي قاعدة مهمة جدا من قواعد أهل السنة والجماعة لأن ضل من ضل في هذا الباب في حمل الكلام على المجاز على غير الظاهر يد الله يقول لك النعمة ليه يا عم الشيخ يقول لك مش كلام العرب يحمل على الأمرين صحيح لكن الأصل إيه هو ترك الأصل هو ترك الرجح وذهب إلى ذهب على المرجوح طيب ماشي يا عم صاح أقول لك أنت لك يد علي يعني معناها نعمة وفضل لكن إذا قال الله يد الله فوق أيديهم كيف تؤولها بالنعمة أنت تركت الراجح وذهبت إلى المرجوح ليه لأن القاعدة الأصولية تقول لك الأصل في الكلام الحقيقة شفت ما علم أصول الفقه دخل فين؟ دخل فين؟ في العقيدة آه يعني ما علم رائع نعم الأصل عند أهل السنة كما قال أن يحمل كلام الوحيين على مفهوم الأميين في الخطاب يعني في قاعدة كده في التفسير أن يحمل أحاول أجيب, أجيب لكم النص أن يحمل أن تحمل ألفاظ السنة والكتاب على معهود الأميين في الخطاب الأميين اللي هم مين الأميين يعني أنا مثلا دوات لو جيت لابو يا وابوك وامي أمك لو كانوا فلاحين زي حالاتي كده وجيت قلت لهم أسد هيقول لك الرجل هتقول لك الرجل الشجاع صح لو قلت لهم عين هتقول لك الجاسوس هو ذا معهود الأميل في الخطاب الفطر السليمة معناها كذا معناها الفطر السليمة فما أتي هل يقول لك يا الله يد حقيقية إلا أنها تحت قيد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أي نعم الكلام يؤخذ على ظاهره إلا أن تأتي قرينة فتجعل الظاهر غير مراد فيكون المجاز هو المراد ويكون هو الراجع. لمسألة أخرى إنما الكلام كما قلت لك أن تحمل الفاضل السنة والكتاب ها على معهود الأميين في الخطاب القرآن خاطب من؟ مش خاطب خاطب أميين؟ ها خاطب أميين, أمي أميين. يعني إذا تحمل أو تحمل هذه الألفاظ على الظاهر ولقاعدة عند أهل السنة والجماعة إلا أن تأتي قرينة تدل على أن الظاهرة غير مراد ويراد به المجاز. ماشي في هذه الحالة خلاص معايا قرينة معايا دليل معايا دليل نقل نقل الأصل الكلام عن أصل عن الإيه عن الراجح إلى المرجوع واضح؟ الرابع الرابع المستصحب وأهم شيء في هذه المسألة قاعدة البراء الأصلية. أي أن, أي أن خلو الذمة عن التكاليف الشرعية إلا بدليل كما أن الأشياء أو الأصل في الأشياء الحل والطهارة أي أن الأشياء كلها حلال طاهرة إلى أن يأتي دليل يصرفها إلى الحرمة أو إلى الكراهة أو إلى النجاسة المستصحب اللي هو اللي هو يعني مستصحب معك يعني اللي اللي هي إيه؟ المقترن بك مستصحب كأنك تصحبه معك أنت تصحب معك القاعدة البراءة أصلية أي أنك في أي زمان ومكان خال من التكاليف الشرعية إلا بدليل المستصحب الذي هو مقترن بالشيء مستصحب معه ماشي معاه مقترن به ملازم له وضعت هذه طيب ده كلمة الكلمة الأولى الكلمة الثانية كلمة فقه ما هو الفق الفقه في اللغة الفهم الفقه في اللغة الفهم ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأيضا قول الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهم ده, ده في اللغة وفي الاصطلاح الاصطلاح أي أن, قو... أي أن قوما اجتمعوا فاصطلاحوا على معنى معين أن هذه الكلمة يرد بها كذا فكلمة الاصطلاح فكل علم له اصطلاح أما أقول لك ما معنى كلمة الفقه في الاصطلاح أقصد في اصطلاح في الفقهاء أي أن الفقهاء اجتمعوا فاصطلحوا على أن يكون معنى الفقه كذا هي معنى كلمة الكلمة الكلمة في الاصطلاح يعني شيء اصطلحوا عليه اتفقوا عليه أن يكون معنى كذا طيب كلمة الفقه في الاصطلاح خلوا بلكم بقى. خلو بقى معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلتها التفصيلية كل كلمة مهمة معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلاتها التفصيلية معرفة ولم نقل العلم شيخ ابن عثيمين قال الصواب في التعريف أن تقول معرفة وليس العلم بالأحكام الشرعية العملية لي لماذا قال ذلك الشيخ قال لأن المعرفة تشمل العلم والمعرفة العلم والظن المعرفة تشمل العلم والظن أما العلم فيشمل العلم فقط والعلم المقصود به الأشياء المقطوع بها جزما أما الظن فهي الأشياء التي تكون راجحة على أشياء مرجوحة زي الكلام اللي احنا قلنا الأصل في الكلام الحقيقي ده الظن يعني انت الآن تقول وانت بتصلي تصلي. تقول أنا ظننت أنني صليت ثلاث ركعات تعمل بهذا الظن لأن هناك فرق بين الظن والشك فالشك تساوي الطرفان يا ترى يا ترى أنا صليت اثنين ولا ثلاثة ده شك إنما أنا أظن أنني صلي صليت ثلاثة هذا ظن إذا كنت في الحالة الأولى فابني على الأقل ده فالفق الكلام ده إذا كنت شاك هل صليت ثلاثة أم اثنين ها؟ أبني أنهم اثنين أما لو كان ظنا أبني على هذا الظن أنا أتوقع وأظن أنني صليت ثلاثة خلاص إذا أنت صليت ثلاثة لأن الظن هو طرفان أيضا إلا أن هناك راجح ومرجوح فأنت تظن أن الثلاثة تظن أنك صليت ثلاثة طيب اتنين أنا حاسس أني شكيت صليت اثنين بس مش قوي يبقى, يبقى الراجح إيه أنك ظنيت إيه صليت كم هو خلي بالكم بقى الفرق بين الظن والإيه والشك عشان هتكلم دلوقتي لأن غالب المسائل الفقهية مسائل ظنية مش مقطوع فيها غالب المسائل الفقهية مسائل ظنية أي أنك بناء على ما لديك من أدلة بتظن أن المسألة القول الراجح فيها كذا أما المسائل العلمية اللي هي مقطوع فيها فهي قليلة اللي هي المسائل المجمع عليها زي وجوب الصلاة زي وجوب, وجوب مثلا حب النبي صلى الله عليه وسلم زي حرمة سب الصحابة زي المسائل التي لا يختلف فيها اثنان المسائل مسائل علمية جاقينية أما المسائل الظنية غالب مسائل الفقه الظنية يا خبر أبيات قد يسأل سائل غالب مسائل الفقه الظنية والله تعالى يقول ايه يتبعون الى الظن وقال تعالى إن بعض الظن ازاي إثم... كلام ده الظن أتى في القرآن مذموم وأنت تقول لي أن غالب المسائل الفقهية ظنية كلامك ده أنت كده قال لا مش خطأ شيخ ابن عثيمين يقول في كتابه الأصول من علم الأصول الظن المذموم في القرآن والسنة هو الظن الذي ليس على دليل يعني واحد جاهل وتجي تقول له الربا ويقول لك الله أنا حسس أن الربا ده اللي هي البنوك دي أنا حاسس, حاسس كده أن فهم أنتم مشددين وان الربا ايه يعني؟ آه آي يعني ما واحد يديك فلوس ويأخذ عليها مبلغ عشان أعطاك سلف ده ظن ده بقى اسمه إيه ده؟ ده اسمه ظن بدون دليل ده. ده؟ جاهل بيستخدم عقله هو ده الظن المزموم المذموم أما الظن الممدوح هو الظن الذي بدليل والدليل يا أبو عبد الرحمن حد شي والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله فإذا أخطأ كلمة اجتهد مش تدل على أن المسائل متشد تشد أطرافها بعضا مش مش يقينية طب وهي لو يقينية هحتاج اجتهاد هحتاج أني اجتهد مش هحتاج أني اجتهد وضحت لو مش وضحت يبقى إذن الظن الذي آت القرآن والسنة بذمه هو الظن الذي ليس معه دليل أما الظن الذي هو ممدوح الذي هو الراجح في مقابل المرجوع الراجح في مقابل المرجوع هو هذا الفقه وانت معك أدلة يقول لا المسألة الذي الراجح فيها كذا والرأي الثاني ضعيف واضح ما شيخ؟ طيب معرفة قلنا أن في أفضل التعبير بمعرفة بدلاً من العلم لأن العلم المقصود بها المسائل اليقينية وكثير من مسائل الفقه ظنية فلا بد أن أستخدم كلمة المعرفة حتى تدل على المسائل العلمية وال, وال وال والظنية ممتازين طيب معرفة الأحكام الشرعية كلمة الأحكام الشرعية يخرج منها باقي الأحكام اللي هي الأحكام ال أحكام عادية، أحكام اعتقادية، أحكام عقلية وهكذا يبقى المقصود بالفقه نقصد به الأحكام مين؟ الشرعية العملية يبقى معرفة الأحكام الشرعية العملية ما المقصود بكلمة العملية؟ العملية اللي هي ذي الصلاة والزكاه والصيام وكذا اللي هي بنخر، اللي هي غير العلمية اللي هي العلمية دي من قوسين اللي هي الاعتقادية يعني الفقه لا يبحث في مسائل الاعتقاد ما بيكلمش مثلا في الأسماء والصفات ما بيكلمش في الجنة والنار والآخرة لا بيكلم في الأحكام الفقهية اللي العملية اللي هي تخص المكلف اللي هي الفقه والصيام والحج والنزور والكفرة والحدود والقصص وغيرها من الأحكام هي ذي اللي هي العملية المكتسبة المكتسبة باجتهاد ونظر يخرج منها علم الله تعالى فعلم الله تعالى أزلي أزلي مش مكتسب مش مكتسب ويخرج منه علم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم لدني من يعني إلى لدني من الله ويخرج منها علم جبريل لأنه بما أوحى الله الله هو إيه إليه ويخرج منها علم المقلد أمثالنا مقلدون اللي هو نعمل إيه بنشوف الشيخ فلني قال إيه ونعمل ده اسمه تقليد يبقى المقصود المكتسبة من المكتسبة اللي هي باجتهاد ونظر اللي هو الإمام المجتهد الذي يستطيع أن يرجع إلى الأدلة ثم يرجع زي الإمام الأربعة وزي شيخ الإسلام ابن تيمية وزي العلماء الكبار الفحول اللي هم بيكونوا مجتهدين يمكن في العصر الحديث ما نقدرش نقول الله على الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز ممكن لو هنضيق الحد لو هنزود ممكن نضيف اثنين ولا حد هم اللي احنا ممكن نسميهم أئمة مجتهدين. مجتهد يعني يعني يستطيع أن يذهب إلى أصل المسألة دون الرجوع إلى العلماء فيأتي بحكم يجيب الأدل من الكتاب والسنة والقرآن والقياس وكذا ويخرج, ويخرج بحكم. هو ده معنى المجتهد. إنما المقلد المقلد اللي هو يشوف الشيخ الأئي أو يرجح بين أقوال العلماء. إلا هل أبلكم بام اللي دي. إلا أنه توسع. هذا الاصطلاحه فأصبح المجتهد في العصر الحديث الذي يميز بين أقوال المجتهدين المتقدمين ويرجح قولا على قول يعني في عصرنا ده المسألة وسبت شوي فأصبح المجتهد مش هو اللي بيرجع للمصدر على قول لا ده ممكن برضه هنتغاض شوي ونتسامح فالمجتهد أيضا ممكن يجيب أقوال الأئمة ثم بعد ذلك بنظره وعلمه وفقهه يقول لك انا حاسس ان قول امام احمد هو الراجح حاسس هو الراجح العلماء قالوا برضو ده ممكن ممكن تسامحا يسمى عليه ايه يسمى ايه مجتهدا واضح الا اني لو ت... الا اني لو تقيدت بالمصطلح المجتهد اصوليا لا ما يسمىش مجتهد ما يسمىش مجتهد مجتهد ما تقولليش قال فلان وقال فلان وقال فلان ارجع ادله السنه ادله الكتاب اجماعات قياس كذا كذا وما لكش دعوة كذا واطلع برأيه بس لازم يكون عندك الآلات الآلات اللي توصلك لهذا الكلام يعني ده الكلام ده أقول لك مش أي حد خد بلا ماشي مشايخ طيب بناء على قولنا لا يصح أن تستخدم كلمة المعرف العلم في التعريف بل تستخدم كلمة المعرفة. وقلنا ليه؟ هل يصح عن أن أطلق على الله أم اختار لي أقول على الله أنه عالم أم أنه عارف؟ أق عارف ولا عالم؟ بدها خل بالكم صفة مش مش اسم لأن الاسم ليس من أسماء الله العالم ولكن من أسمائه العليم. إنما هنا ده وصف إخبار إخبار. أقول على الله أنه عالم أم عارف عالم لأن علم الله جزني قطعي ما فيش ظن إنما المعرفة فيها, فيها علم وظن فعلم الله لا يطلق عليه المعرفة بل يطلق, يطلق عليه العلم أو العالم أو العليم لأن علم الله هو علم يقيني لا محالة في ذلك طيبة مشايخ قيد الشرعية الأحكام الشرعية قلنا يخرج إيه يخرج غيرها من الأحكام سواء كانت أحكام عقلية زي الكل أكبر من الجزء ما أقول لك الكل أكبر من الجزء ده حكم عقلي والأحكام الحسية النار محرقة النار محرقة ده حكم إيه حسي أو الأحكام التجريبية كالعلم بأن السم قاتل ما هو نتك عن التجربة صح؟ ما هو العلماء اللي, اللي بيعملوا تركيبة السم بيعملوا إيه؟ بيركبوا مواد سمة ثم بعد ذلك يجربونها على بعض الحيوانات الضرة فعلم أنه قاتل به بالتجربة ثم الأحكام الوضعية كل ذا بره التعريف الأحكام الوضعية التي وضعها بعض العلماء مثل أن الفاعل مرفوع وأن كان أخواتها كذا يعملون كذا وأن أنوا أخواتها يعملون كذا اسم اسمه اسمه علم وضعي أو حكم وضعي أي وضع من قبل بعض الناس أو بعض العلماء واضح؟ نعم؟ الشرعي اللي هو الذي أتانا بخطاب من عند الله وهذا الشرع يبقى ما أقول لك الأحكام الشرعية خرج منها كل الأحكام دي عقلية، هه، وحسية، هه، ووضعيه و و تجريبية الله خير. طيب، وقلنا أن الأحكام العملية يخرج منها الأحكام، إيه؟ العملية تخرج الأحكام على اللي هي العلمية جزاك الله خير. رضي. ماشي بس لا يبحثه علم وصول الفقه آه أيوة بارك الله فيك الأخ يقول لي الاعتقادية دي مش يدخل فيها أعمال القلوب صح لكن علم وصول الفقه لا يدخل فيها أعمال القلوب إنما أعمال القلوب تدخل فيه الأحكام الايه؟ الاعتقادية الإخلاص وغيره من هذه الأشياء فأحكام فالأحكام العملية اللي هي أحكام الجوارح للمكلفين جزاك الله خير طيب الأدلة التفصيلية قلنا بقى معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة وقلنا معنى المكتسبة يعني محتاج إنك أنت تنظر في الأدلة المكتسبة التي بنظر واستدلال. وقلت لك خرج علم الله لأنه علم أزلي وخرج علم الرسول لأنه علم لدني وهبي من الله من الله تعالى وخرج علم جبريل لأن علم لأنه أعلامه الله به وخرج علم المقلد ويبقى علم المجتهد. كما أيضا يدخل فيه علم الرسول صلى الله عليه وسلم في المسائل التي اجتهد فيها مع غير النص ففي هذا الباب يدخل كلمة الفقه إنما غيرها من التي أتى له فيها نص هذا ليس فقها بالمعنى الاصطلاحي بل هو علم من الله تعالى أعلمه إياه يبقى علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بنص منه بدون اجتهاد فهذا لدني وهبي إذا كان باجتهاد فهذا يدخل في هذه المسألة من الأدلة التفصيلية أبو عبد الرحمن أصحى من الأدلة التفصيلية يبقى معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ما معنى أدلة تفصيلية الكتاب آية آية آيات القرآن آية آية كل آية تسمى دليل تفصيلي الحديث حديث حديث بل إن الحديث الواحد قد يكون به أكثر من دليل تفصيلي إذا كان محتوى على أكثر من جمل صح؟ مش الحديث الواحد ممكن أستخدم فيه فأدلة في كثيرة ها؟ يبقى معنى كلمة الأدلة التفصيلية آيات القرآن كلها إذا كانت آيات, إيه؟ إذا كانت آيات أحكام أحكام عملية اللي يتخص الصيام والطلاق والنكاح وغيره يبقى كل آية تسمى دليل إيه تفصيلي الأحاديث النبوية بما فيها من أدلة تسمى دليل تفصيلي الإجماعات إجماعات أهل العلم تسمى دليل تفصيل القياس دليل تفصيلي دي اسمها أدلة تفصيلية أما يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة ده دليل تفصيلي يدل على أن زواج المتعة حرام كيف علمنا ذلك؟ لأن علماء الأصول كما سوف أقول لكم الآن قالوا أن النهي المجرد عن القراء يدل على التحريم. التحرير أنا أعرف يبقى إذن كلمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دواج المتعدة دليل إيه؟ دليل إيه؟ تفصيلي جزئي تفصيلي دي تسمي كلمة جزئي دليل جزئي واضح مراضحة مش مشايخ؟ نحن أتكلم دلوقتي على دليل الإجمالي اللي هو أصول الفقه بقى انتظر علي من عشان بس ما, ما ما اسبقش الامور هنكمل بقى هنكمل المحاضرة بتاع الانهاردة انتو زهيتوا نقلب على المصطلح ولا نكمل احنا عايزين بس تأخي كل من يدري الانوار اين الانوار يضيء لنا الانوار لاني ارى الرؤوس قد تقنعت ونامت فنريد ايقاظها مرة اخرى قم يا ابا الحارث نعمل لنا نوع من الإيقاظ الذي الذي ال... الـ... الـ... يرد بقرينة تصرفه هنتكلم على كل الكلام ده مش عايزكم تسبقوا الأحداث إن شاء الله كل الأمور اللي في أذهانكم سوف تجاب لكم بإذن الله طيب مشايخ إما أقول لك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن, زواز... عن زواج الشغار زواج الشغار اللي هو رجل تكون له أخت رجل آخر له أخت فيتبادلان الأخت أو بنت فيتبادلوا بدون مهر وبدون كذا أنت خدي وأنا أخد دي هذا هو زواج لإيه الشغار فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج لإيه الشغار هذا دليل تفصيلي ولا دليل إجمالي سيبكم من الإجمالي لا أحد يسألني إجمالي ده دليل إيه تفصيلي لأنه دليل حديث وفيه هه؟ وفيه حرمة زواج الشغار لماذا لماذا لماذا زواج الشغار حرام إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه طيب وما دليل وما وما معنى النهي حتى تقول أنه حرام هو هذا هو الفقه اللي أنا أقوله دلوقتي اللي هنتكلم عليه دلوقتي أنت تقول أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج الشغار هذا دليل جزئي خلاص عرفنا دليل جزئي آية أو حديث ثم يستفاد منه حكما شرعيا ألا وهو حرمة زواج الشغار لماذا هذه الكلمة لماذا هي أصول الفقه اللي هنتكلم عنها دلوقتي بقى. اللي هنتكلم عنها بعد شوية كلمة أصول لماذا إما قلت أن النبي نهى فهي حرام رغم أن دي كلمة نهى نُنَهَى آلها اللي هي الياء إلا اللي, اللي بيال الالف ما ما ما معناها في الحرمة ذا كلام الأصوليين ده. الذين يقولون أن النهيا المجرد عن القرين صارفة يدل على التحريم داصل الفقه هنكلم خذ بلقة يبقى إذن أن النبي نهى عن زواج الشغار نهى النبي هذا الشيء غرض دليل تفصيلي. أما أبدأ أنا أستخدم بالقواعد الأصولية اللي وضعها لي الأصوليون؟ يقول قالوا خلي بالك يا فقيه أن النهي المجرد عن القرائن الصارفة يدل على التحريم. يبقى أنا قال لي نهى النبي هذا دليل تفصيلي. والنهي هنا مجرد عن القرائن الصارفة. يبقى أرجع وأقول يبقى يساوي التحريم يبقى إذن زواج الشغار حرام يبقى أنا فقيه استخدمت القاعدة الأصولية اللي وضعها لي الأصولي مع الدليل التفصيلي اللي أمامي ألفت بينتهم خرجت حكم شرعي ألا وهو حرمة زواج الشغار أحسنتم ما شاء الله الإجماع على أن ده دليل. الإجماع على أن ميراث الجد السدس أنا بقول كده هناك إجماع على أن الجد تأخذ السدس دائدة دائدة دليل تفصيلي مش إحنا قلنا الأدلة كتاب آيات القرآن كلها اللي مخصب الأحكام الشرعية الأحاديث بل إن جمل بعض الأحاديث فيها أكثر من دليل ثم بعد ذلك الإجماع ثم بعد ذلك القياس فأنا أقول لك الآن هناك إجماع أن الجدة تأخذ السدس من هذا يلا استخدم لي بقى الأمور استخدموا لي أنت فقيه الآن تنظر هكذا هذا دليل تفصيلي لأنه إجماع والإجماع الدليل الثالث في الأدلة الإيه الأدلة الشرعية دليل تفصيلي ها يستفاد منه حكم شرعي ألا وهو أن الجدة تأخذ السدس خلاص كيف علمت من الأصول أن الأصوليين قالوا لك أن الإجماع حجة شرعية قالوا لك الإجماع الدليل التالت من أدلة الشرع هو الاصولي اللي قالوا كده الفقيه الفقهاء ملوش دعوه بالكلام ده هو الاصولي اللي قالوا يا فقيه ابدأ بالكتاب الا لم تجد في السنة الا لم تجد فالاجماع الا لم تجد فالقياس دي مسائل دي متفق عليها ده دي ثم بعد ذلك المصالح المرسله والقول الصحابي والاستحسان وغيرها من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم لكن هذه أدلة متفق عليها من أهل السنة الجماعة يبقى من قال لك كفقيه أن الجد تأخذ السنس على الرغم من أنه لم يأتي به قرآن ولا سنة أن الأصولي قال لك أن الإجماع حجة وهو من دين الله تعالى وإذا اجتمعت الأمة لا تجتمع على ضلال هو ذا أصول الفقه طيب يلا مسألة أخرى المخدرات أو شرب المخدرات حرام دليل تفصيلي لا ده مش دليل تفصيلي ده دي دي مسألة دي مسألة فقهية دي مسألة حكم شرعي أنا قلت لك المخدرات حرام ده حكم شرعي أنا عايزك بقى كيف وصلت أنا إلى الحكم الشرعي هذا الدليل دعك من الإجماع الآن لا ده مش دليل الحرمة ده دليل دليلناك لا تقرب بالصلاة وانت ساكر القياس اللي هو غزاك الله واخر شيخ عمر لإنما الخمر والمثل والنصاب والأسلام يجلسهم من عمل الشيطان يبقى الخمر حرام صح والخمر حرمت لأنها تذهب العقل فما يذهب العقل غير الخمر يقاس على الخمر يبقى هذا هو الدليل يبقى الدليل التفصيلي قياس المخدرات على الخمور ده دليل ايه تفصيلي اللي هو الدليل الرابع ها؟ قياس المخدرات على الخمور يستفاد منه حكم حكم شرعي ألا وهو حرمة المخدرات نتيجة للقاعدة الأصولية ألا وهي قياس الأصل الفرع اللي هي المخدرات على الأصل اللي هي الخمور، وأن المخدر وأن القياس هو المصدر أو الدليل الرابع من أذلة المسائل الفقهية أشرعي. واضح يا مشايخ؟ طيب. التفصيلية هي التي تدلنا على حكم كل مسألة. لأن أقول لك عليه حرام الجد السدس المخدرات حرام. الزواج الشغار منهي عنه زو... دي أيه. الأدلة التفصيلية تدلنا على حكم كل مسألة ومن ثم فهي موضوع بحث الفقيه الفقه, الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية فيه قياس فيه إجماع فيه آية فيه حديث في كذا ليتعرف على الأحكام التي جاءت بها مستعينا خلوا بالكم بقى باللياري مستعينا على ذلك بما قرره علم الأصول من قواعد الاستنباط ومناهج الاستدلال. يبقى الفقيه بينظر الآية وبيشوف الحكم الشرعي بناء على ما قرره علماء الأصول ويبدأ يطلع الحكم الشرعي. واضح مش عايز؟ أما الأصولي ركز بقى في الجايدي عشان هنفرق بقى بين الأصول وإيه؟ أصول الفقه والفقه أما الأصولي فيبحث في الأدلة الإجمالية بين قوسين الكلية ليتعرف على ما فيها من أحكام كلية ليضع القواعد التي يطبقها الفقيه على الأدلة الجزئية يبقى الأصولي, الأصولي نظرة شاملة بينظر لجميع الآيات بنظرة واحدة أما الفقيه فينظر لكل آية آية كل حديث حديث أما الأصولي يجمع الآيات التي فيها نواهي والأحاديث التي فيها نواهي ثم بعد ذلك يقول لك أنا باستقراي وصلت إلى أن النهي المجرد عن الصوارف يدل على التحريم عرفها منين من مجمل نصوص الكتاب ومجمل نصوص السنة يبقى نظر لها نظرة إجمالية وخرج بقاعدة واحدة تنطبق عليها كل جزئيات الأدلة التفصيلية يبقى هو استقرأ استقرأ يعني نظر نظرة شاملة يعني دلوقتي هيتكلم دلوقتي عن الألفاظ فعايز يعرف لفظ النهي ماذا يدل ده شغل أصولي. ماذا يدل لفظ النهي أو المنع النبي منع كذا والقرآن فيبدأ يقرأ الآيات كلها كل الآيات وكل الأحاديث ثم بعد ذلك يقول مراد الله تعالى ومراد نبيه أن النهي يقتضي التحريم أن من فعل هذا النهي فهو آثم دمين الأصولي الفقه بقى يعمل إيه ياجي بقى لكل مسألة تحت تجيله آية قرآنية أو حديث لها النبي عن زواج المتعة يقول لك إيه هذا دليل تفصيلي يدل على أن زواج المتعة حرام بما قرره الأصولي من ان النهي المجرد عن القواعد عن الصوارف يدل على التحريم لا ما شافها شافها وافق. ربنا يبارك فيك. يبقى الأصولي يضع القواعد التي يستخدمها الفقيه لاستخدامها في استنباط الأحكام. يبقى الأصولي ما له يضع قواعد كلية إجمالية. بالنظر إلى الأدلة التفصيلية أيضا ولكن نظرته ليست ك... كنظرة الفقه فهو ينظر إلى دليل دليل فيستخرج حكما بل ينظر إلى مجموع الأدلة وما تدل عليه من قاعدة كلية تدخل كل هذه الأدلة تحتها ما فيش وحدة تفلت فيش دليل يفلت ما يقول لك النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم هات لي أي آية. أو أي حديث؟ لازم لازم كيف كذا؟ خدت بلك؟ إنما الأصولي لك نهى النبي عن زواج المتعة. هذا دليل تفصيلي يدل على ز... أن الزواج المتعة حرام بما قرره الأصولي من أن النهي المجرد عن عن الصارف يدل على التحريم. وضح كده الفرق بين أصول وفق والفقه, والفقه ماشي مشيخ؟ طيب. أما أقول بقى مسألة يلا اشتغلوا معايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة مفردا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ها لا تصوموا يوم الجمعة مفردا حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ها يلا ماذا يقول الفقيه الفقيه يقول هذا دليل تفصيلي جزئي يعني يستفاد منه حكم شرعي ألا وهو حرمة صيام يوم الجمعة مفردا بما قرره الأصولي من أن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحري. بس أنا عايزكم تحفظوا الكلام ده أو تف يعني الوضع سهل مساهل يلا مسألة أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت إلا في مفترض عليكم هذه بقى مسألة يلا بقى نتشغل فيها الأصول بعض أهل العلم قال هذا دليل على أن صيام يوم السبت مفردا حرام الشيخ الألباني ولا يجوز صيام أبدا في يوم غير اللي في يوم غير في إلا في الفريضة سواء فرد أو مجموعة لأن, النبي لأن الله قال أو النبي قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما لكن بعض أهل العلم خلوا بالكم بقى في الأصول بقى لكن بعض أهل العلم قال لك قال لا إذا صمت السبت مع يوم آخر فلا بأس إي دليلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى إحدى زوجاته فوجدها صائمة يوم الجمعة والجمعة قلنا في ناهي عن, عن الإفراد قال لها أصمت يوما قبله قالت لا قال أتصومين يوما بعده قالت لا قال إذن فأفطري يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ جوز لها صيام يوم إيه؟ يبقى دي قالين صارفة ولا مش صارفة يبقى إذن لو هنت يعني هنصل لمرة ممكن نقول أن صيام يوم السبت ممكن يصل إلى الكراهة أو أنه مباح أو أنه مستحب بناء على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دعونا من مسألة السبت لأن فيها, فيها نوع من الصارف لكن تعال معي إلى حديث فيه نهي صريح لو قلناه قبل قليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة يلا حد بقى يجي في, في السماعة وقول لي الكلام اللي أنا عايز أقوله شيخ يلا نفس الكلام اللي أنا قلته لا لا هنا الناس عشان الأخوات ها هذا دليل ابدا بكلمه تفصيليه هذا جزئي. دليل تفصيلي ان هذا دليل تفصيلي يدل على حرمه زوج المتعاه بس بما بما اقره الاصوليون من أن الاقتران ان النهيه من أن النهيه المجرد عن عن عن قراءة صريحة يدل على التحريم. بارك الله فيه. إذا كما قال الأخ بارك الله فيه نهي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة هذا دليل تفصيلي يدل على حرمتي زواج المتعة بما قرره الأصولي من أن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم فهو فالأصولي. يضع القاعدة الكلية ليستخدمها الفقيه في كل المسائل الجزئية التي تحتها ماشي ما شايف طيب علم أصول الفقه ما تعريفه احنا خدنا كده شرح هو العلم بالقواعد بالقواعد والأدلة التفصيلية ولا الإجمالية بارك الله فيكم إبه هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية المستخدمة لاستنباط الأحكام الشرعية العلمية العملية ممتازين لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية يبقى نقول تاني الفرق بين الاثنين عشان ما ننساش الفقه كني معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أذلتها التفصيلية طيب تعال بقى هو أصول الفقه هيضع عليها القواعد للوصول للوصول للأحكام دي يبقى علم أصول الفقه بقى إيه هو إيه هه هو العلم بالقواعد والأدل الإجمالية التي تستخدم لاستنباط أو يستخدمها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أذلتها التفصيلية يبقى إذن التعريفين زي بعض بس فرق بسيط في الألفاظ <تصفيق> <تصفيق> يقيني آه. أغلب, أغلب مسائل الأصول في غالبها بكون مسائل علمية على أساس أنها زي ما الشوكاني في البداية قال لك ايه وهي الايه ألقلها لك نصا برضو شانت في الشوكاني ما في المقدمة ماذا قال قال لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن وقواعده مؤسسة على الحق الحقيقي بالقبول مربوطة, أو مربوطة بأذلة عملية من المعقول والمنقول ماشي ماشي طيبة مشايخ هنضرب مثال في علم اللغة العربية أو علم النحو عشان نفهم الفرق بين الأصول وبين مين الفقه فكما تعلمون أن قواعد علم النحو أتت وكان العرب يتكلمون باللغة العربية النحوية صح الغلط ولا تكلموا بالنحو بعد أن وضعت القواعد لا دي القواعد وضعت بناء على كلامهم يعني علماء النحوي كانوا ينظرون إلى ماذا يقول العرب ثم يضعون هذا الكلام في قاعدة يبقى الوجد الأول الكلام النحوي أم القواعد النحوية الكلام النحوي فكلام النحوي أو الكلام في اللغة العربية دي النحوية موجود موجود قبل أن توضع القواعد النحوية بمئات السنين. إلا أن عندما دخلت العجمة في العرب نتيجة للفتوحات الإسلاميين بدأنا نختلط بالعجم فبدأ لسن إيه يبقى أعجمي فوضع علماء النحو قواعد النحو. فوضع علماء النحو قواعد النحو. طيب استقرأ وتتبع النحويون اللسان العربي والنطق فوجدوا أن العرب ترفع الفاعل كل العرب يرفعون الفاعل فخرجوا بقاعدة ألا وهي أن الفاعل مرفوع دائما صح كده طيب تعالى دامين ده مين, ده؟ مين العمل كده ده أصول الأ دراج الأصول لغة ولا فقه لغة أصول لغة اللي هو زي أصول الفقه في حالة مين في حالة الفقه ده العمل مين العمل الأصولي طب لما تجي تقرأ قالت امرأة العزيز قال الله تعالى في آية قالت امرأة العزيز وفي آية أخرى قال أخوة يوسف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فقولنا امرأة وإخوة والحاكم فاعل مرفوع ده أصولي ولا فقهي كده فقهي الرجل بيحكم على كل دليل بما يستحقه من القاعدة. يبقى لما يقول المرأة فاعل مرفوع. يبقى فقه ولا أصول. فقه. لما يقول إخوة فاعل مرفوع. فقه ولا أصول. لما يقول الحاكم فاعل مرفوع. فقه ولا أصول. فقه. يبقى نقوله فقولنا امرأة وإخوة وحاكم فاعل مرفوع هذا مثل عمل الفقيه. حيث أنه طبق القاعدة الأصولية بن قوسين الفاعل مرفوع على الجمل المختلفة اللي هي طبقها على امرأة وعلى إخوة وعلى الحاكم كمل معي أما قولنا الفاعل مرفوع دائما دون النظر إلى الأفراد فهذا هو عمل الأصولي وضح كده المسألة يبقى عشان تبقى فاهم بين الأصولي زي بالضبط علماء اللي وضعوا القواعد اللغة استقرأوا اللغة فوضعوا القواعد النحو والعرب يتكلمون النحو قبل أن توضع القواعد إلا أنهم تتبعوا بيشوفوا العرب بيقولوا إيه إذا قالوا مثلا قام قام أبو عبد الرحمن يقولوا قال قام أبو عبد الرحمن ولا قام أبي عبد الرحمن ولا قام أبا عبد الرحمن فتتبعوهم فوجدوهم يقولون قام أبو عبد الرحمن إذن الفاعل مرفوع هذه قاعدة أصولية بغض النظر عن القائم من هل, هو عبد... هل كان عاقلا أم جماد كما ورد يريد الجدار ها أن ين... الجدار نفسه إيه؟ أن ينقض الجدار هنا إيه؟ فاعل رغم أنه جماد يبقى... يبقى... الأصول ما بينظرش إلى الفاعل مين لكن بينظر إلى هو أنه إيه؟ مرفوع إنما الفقيه يقول إيه؟ فلان ده مرفوع بالضمة وده مرفوع بالضمة وده مجرور بكذا وده ما كذا إنما واضح أصول اللغة يقول لك أن المخفوض وكذا وكذا واضح كذا يا مشايخ يعني أتوقع أن المسألة إن شاء الله كذا وضحت بإذن الله طيب عايزين بقى نضرب مثال من الشر قال تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يقول الفقيه يقول الفقيه ماذا يقول؟ لا أنا عايز يقول الفقيه أقيم فعل أمر مجرد عن القرائن الصارفة يقتضي الوجوب بما قرره الأصولي أن الفعل الأمر الغير مقتَر بصارف يفيد الوجوب إذا إقامة الصلاة واجب معايا ولا مش معايا ماشي ماشي طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعف ليا واحد يقول كده اعف ليا ماذا يقول الفقيه ماذا يقول الفقيه يقول اعفو فعل أمر ها يقتضي الوجوب بما قرره الأصوليون أن فعل الأمر مجرد عن القرائن يقتضي الوجوب إذا إعفاء لحيات واجب. قال تعالى أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تخرج المرأة متعطّرة. يقول الفقيه نهى فعل أمر يقته أو فعل نهي مجرد عن القراء يقتضي التحريم إذن خروج المرأة متعطرة حرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتشبه النساء بالرجال في غيره بقى كلبس البنطال وغيره ها؟ يبقى نهى تحريم فعل نهي أو مجرد عن القرائن يدل على أن تشبه المرأة أو الرجل بالنساء يدل على أنه حرام بما قرره الأصوليون من أن النهي المجرد عن القرائن يقتضي الإه التحرير. طيب مشك نشأ علم أصول الفقه كما نشأ النح نشأ الفقه أصول الفقه. فهل لم يستخدم الفقهاء الأصول إلا بعد أن وضعت أم أنهم كانوا يستخدمونها سجية قبل أن توضع إذن كانوا يستخدمونها سجية قبل أن توضع وإنما اضطر الأصوليون لوضع هذه الأمور أيضا لدخول العجمة في اللغة العربية بعد الفتوحات الإسلامية فكان أول من صنف فيها الشافعي رحمه الله المتوفى عام 200 واربعة هجرية وهو مولود عام 150 هجرية يبقى أول من صنف فيها رسالة تسمى الرسالة يعني كتاب له يسمى الرسالة في أصول الفقه فوضح قواعد الاستدلال ومناهج الاستنباط خوفاً على أن يدخل هذا الباب من ليس منه فيضر الاستدلال ويستخدمون العقل فوضع قواعد تضبط هذه المسألة لدخول العجمة أما الفقهاء قبل الشافعي وفي زمن الصحابة هل كانوا لا يستخدمون هذه الأصول؟ كيف هذا؟ والشافعي نفسه استنبط كتابه منهم يعني الشافعي لم, يص... لم يخرج كتابه هذا إلا بعد استقرائه لفعل الصحابة في المسائل الفقهية المختلفة فألك الصحابة يتعاملون مع النصوص كذا وكذا فإذن يص... نستطيع أن نضع قاعدة... قاعدة هنا حتى يستخدمها من يأتي بعدهم حتى لا يزيغ أو حتى لا ينحرف عن هذا السبيل أحد وضحت يبقى إذن الشافعي أنه أول من صنف أو هو واضع هذا العلم صح من جانب وخطأ من جانب آخر صح أنه أول من ألف فيه أنما إذا قلت لك هو المخترع المبتدئ خطا. لأن هذا العلم موجود في زمن الصحابة، بل إن الشافعية نفسه ما وضعه إلا من فقه الصحابة وتعاملهم مع النصوص وكيف كانوا يتعاملون مع الأمر والناء، وكيف كانوا يقدمون الخاص على العام، وكيف كانوا يقدمون قول النبي على قول غيره من غير هذا أسلف كل هذا أسلف فقه. فوضع الشافعي هذه الأصول استنباطاً ممن من سبقه من السلف الصحابة والتابعين فوضع لنا هذه الرسالة الإذن الشافعي ليس مخترعاً للعلم بل هو مقرر لقواعده التي كانت في الماضي ولكنه سطرها بعد أن كانت في القلوب وتفعل سجية سطرها لنا مكتوبة واضح يا شيخ؟ ما يأتي واحد الشافعي وضع أصول الفقه أو أول من صنف أصول الفقه ماشي لكن هل معنى ذلك أن العلم لم يكن موجودا قبله خطا هل كان موجودا بل أن الشافعي ترد عليه تقول بل أن الشافعي نفسه ما وضع العلم إلا ممن سبقه من تصرفاتهم واستدلالاتهم فاستخرجها لنا ووضع هذه القواعد إذا علم أصول الفقه موجود من الصحابة إلى الشافعي ولكنه زاد اهتمام الناس به بعد أن دخلت العجمة وبدأ الناس يستدلون بأدلة عقلية ويتركون النقل ويقدمون العقل فوضع الشافعي هذا حتى لا نحيد عن المنبع ألا وهو فقه الصحابة رضي الله عنهم. هذه هي نشأة علم أصول الفقه باختصار طيب موضوعات علم أصول الفقه سريعا كده خلاص <تصفيق> أصول الفقه موضوعاته بيكلم عن الحكم الشرعي اللي انا قلناه دلوقتي حلال حرام مكروه مباح الحكم الشرعي يعني الحكم في المسألة دي ايه حلال والحرام ولا مباح ولا مكروه ولا مستحب ده الحكم الشرعي يعني اتكلم عنه ودليله دليل الحكم الشرعي الأدلة كتاب سنة إجماع قياس مصالح مرسلة قول صحابي استحسان دليل الحكم الشرعي اللي أنت قلته ده من أين الدليل ليه بناء على أن الأصل الأصل برات الزم فلازم يكون فيه إيه إش قتامر لازم يكون فيه إيه دليل والمستنبط لو مين المجتهد وطرق الاستنباط اللي هي طرق لاستدلال هو علم أصول الفقه أحكام أذلة طرق استنباط اللي بيستنبط مين وشروطه وشروط المجتهد والمفتي والمقلد وغيره هذه مباحث علم أصول الفقه حكم تعلم أصول الفقه تعلم أصول الفقه فرض كفاية على الأمة إن لم, تقم به، إن لم يقم به أحد تأثم الأمة جميعها لأنه العلم الذي تضبط به أصول الاستدلال ومناهج الاستنباط ويحافظ به على السنة ويرجع به إلى, إلى الأذلة أو إلى فقه الصحابة هذا علم أصول الفقه لو ترك أو لو لم نستخدم أصول الفقه لظل كثير في هذا الباب فإذا هو فرض كفاية على الأمة إذا قام به جماعة سقط عن الباقين وهو فرض عين على من أراد أن يكون مجتهدا أو له باع في الأحكام الشرعية يعني طالب العلم اللي هيبدأ الناس تتصل عليه الحكم الشرع يرى كشيخ فلان لابد له من دراسة علم أصول الفقه وهو فرض عين عليه إذا كان سوف يفتي أو ما إلى ذلك من أمور طيب الفرق بين علم أصول الفقه والفقه أظن بقى خلاص بقى كده شربناها يتحد الاثنين يتحدوا في حاجة أن الفقيه والأصول ينظر إلى الأدلة صح ولا لكنهما يفترقا في أن الفقيه ينظر إلى الأدلة دليلا دليلا ليستنبط الحكم الفقهي من كل دليل أما الأصولي فينظر إلى الأذلة إجمالا ليستخرج قاعدة كلية واحدة تنطبق تحتها جميع أفراد هذه القاعدة هذا هو الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه وهناك فروق أخرى ولكن هذا هو أهمها واضح؟ يبقى يتفق الاثنين في إيه؟ كل واحد ينظر للدليل صح بينظر الأدلة كتاب والسنة والإجماع والقياس كله بينظر فيها لكن كل واحد له نظرة مختلفة هذا بينظر عشان نطلع حكم شرعي من كل مسألة النبي قال كذا بحرمة زوق المتعة متعة حرمة زواج الشغار حرمة كذا نهى عن كذا بحرمة كذا نهى. كل ده ما يهمش الأصولي اللي هم الأصول كلمة نهى نهى نهى نهى نهى أذنها لي النبي صلى الله عليه وسلم أو حرم أو منع أو كذا تدل على أن النهي المجرد على القراءة يدل على التحريم بس بأناظره إيه إجمالية لاستخراج قاعدة كلية اللي هي التي لم ترتبط بقرينة تصريفها هديك مثال الأخ يسأل إيه مجرد عن القرائن إيه المجرد عن القرآن يعني أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما صح لو استخدمت تولي كلمتناها مجردة عن القرآن لك لا استاسب فيه قرينة إيه هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ش... أنا قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب إيه قائمًا ولا قاعيدًا قائمًا أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وهو يشرب قائمًا فهذه قرينة تصرف النهي إلى الكراهى مش التحريم خدت بلق يبقى هي هذه هي معنى القرينة الصارفة أن يأكِ دليل آخر يخفف المسألة بعد أن كانت للتحريم تنزل شوي، راضي هذا شيء؟ طيب مشايخ؟ نعم؟ لا حرام إلا إذا كان هناك صارف لا مفيش الفرق بين خلاص قلنا علم وصول الفقه والفقه خلاص؟ الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية دعوا أعطيكم سريعا يعني المغرب فضل عليها الدقيقة. طيب خلاص يعني هنا بنشطر الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية أصول الفقه أول فرق أن أصول الفقه أن القاع أصول الفقه يحتاج إلى واسطة إلى واسطة اللي هو الدليل الشرعي أو بمعنى آخر لازم الأول عرفكم إل القواعد الفقهية زي ما عرفناكم الفرق بين الفقه والفق الفقه وأصول الفقه الفقهية الأول القاعدة الفقهية هي قاعدة يضعها العلماء لتشمل مجموعة من الأحكام تحتها. زي مثلا يقولون لك الأمور بمقاصدها هذه القاعدة تشمل أسفل منها أحكاما شرعية فإذا المغرب يؤذن سمع سمعنا خلوا بالك مستعمرات متأشمة مضبوطة فتابعوا ساعاتكم يعني لسه أو القاعدة التي تقول المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير دي قاعدة فقهية تحتها مجموعة من المسائل الفقهية فكل مسألة أتت فيها مشقة على المكلف على المكلف يسرد كما يقول العلماء إذا ذاق الأمر اتسع إذا ذاق الأمر يعني لو وصل الأمر إلى الضيق مش قادر انت كمكلف تعمله خلاصي بالأمر ده مش, مش عليك زي المسألة دي كده <تصفيق> <تصفيق> <مشي> ماشي ماشي إذا ضاق الأمر اتسع يبقى, يبقى؟, يبقى المشقة تجلب التيسير يبقى كلما كان هناك عليك مشقة في مسألة ما يسر عليك فيها انت بتقول انا فريق لي جرح. وإذا توضأت يصاب نقول لك لا عليك تيمن يبقى المشقة تجلب التيسير تقول تقول أنا لا أستطيع كذا نقول لا عليك المشقة تجلب التيسير بس بناء على أن كلامك صحيح يعني نحن المفتي يفتي بما يسمع ما بيدخلش في القلوب خد بالك يبقى المشقة تجلب التيسير تشمل تحتها مسائل كثيرة إذا شق عليك فيها يسر يبقى لي يبقى القاعدة الفقهية كأنها عنوان حتى تسهل المسائل التي أسفل منها عكس القاعدة الأصولية فن بستخدمها للوصول للمسألة شوفت بقى إزاي يعني العملية عكسية القاعدة الأصولية بستخدمها عشان أصل للحكم القاعدة الفقهية ببدأ أتكلم على المسألة نفسها واستخدم القاعدة بعد كده معكوسة معكوسة أديكم مثال المسألة المسألة اللي ضربتها دلوقتي أخ جاي يقول لي أنا لا أستطيع الوضوء لأن رجل قدمي بها كذا كذا أقول له إيه أقول له تيمم تيمم فإن القاعدة الفقهية تقول شوف بدأت بالمسألة أنا بدأت ليه بدأت بالمسألة ثم استدلل أو خد بالايه بالقاعدة الفقهية طب بقى نتكلم على الأصول على القاعدة الأصولية النهي يفيد التحريم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج الشغار يبقى نولي النهي يبقى نهى قرية تدل على التحريم يبقى هنا يدل على تحريم ليه لأن القاعدة الأصولية تقول أن النهي مجرد يفيد التحريم إذا زوج الشغار حرام ش خدت بلك أنزلت مشيت إزيل من فين لفين يبقى القواعد الفقهية ببدأ بالمزألة ثم استدل بالقاعدة أما القواعد الأصولية ببدأ بال ببدأ بالقاعدة نفسها لكي أصل إلى الحكم لكي أصل إلى إيه أصل إلى إلى إلى, إلى الحكم طيب مصادر أنا فاضلي فوائد تعلم أصول الفقه وما فضل أمرين بس ومصادر علم أصول الفقه المصادر سهلة نبدأ بيها ما هي مصادر علم أصول الفقه الكتاب والسنة هو مصادر علم أصول الفقه الكتاب والسنة اللغة العربية الفطرة السليمة أصول الدين العقائد وغيرها من الأشياء كل ذي مصادر أصول الفقه كتاب لغة عربية الفقه. الفطرة السليمة اللي هي السليقة أصول الدين كل دي مصادر أصول الفقه بعض الناس بيدخل المنطق والفلسفة لكن على منهج أهل السنة والجماعة أصول الفقه خال من هذه الكلمات الصعبة وغيرها من مثل هذه الأمور فوائد تعلم أصول الفقه فلعلم أصول الفقه فوائد عظيمة أولها نقرأ عليكم التفقه في الدين ومعرفة مال المكلف وما عليه من الحقوق والواجبات فأصول الفقه يفيد في هذا الباب يفقه الإنسان في دينه ويوضح ما عليه من واجبات وما له من حقوق الثاني معرفة الحكم الشرعي لما يجد من الحوادث زي القياس والوقائع التي لم يرد فيها نص صريح ولا ظاهر ولم يتكلم عنها الفقهاء السابقون لعدم وجودها في عصرهم زي الاستنساخ والتلقيح الصناعي والغسيل الكولوي وغيرها من المسائل المستجدة ومع ذلك بفضل الله تجد لها في كتب الفقه أحكاما شرعية بناء على ما استخدموه من القواعد الأصولية التي وصلت إلى هذه الأحكام فعلم أصول الفقه يدلك على الأحكام الشرعية المستجدة للنوازل ثلاثة مواجهة خصوم الشريعة الذين يزعمون أن الشريعة لم تعد صالحة لهذا الزمان نقول لهم لا الشريعة صالحة لأي زمان وكان ودليلنا على ذلك أنه ما من مسألة تنزل بالمسلمين وبغيرهم إلا أن... إلا إلا تام شختم إلا نستطيع إلا أناستطيع إلا... إلا... إلا... إلا... أن, أن إلا نستطيع أن نجد لها حكما شرعيا بهذا العلم الذي هو علم أصول, الإيه؟ أصول الفقر ماشي يا مشايف طيب الأمر الرابع معرفة حكم الشريعة وأسرارها معرفة حكم الشريعة وأسرارها بالتأمل في علل الأحكام ومقاصدها تجد كده ما تعرف المسألة بدليلها وعلم الأصول تجد فيه نوع من ال... من الإزعان والاستسلام وراحة البال والطمئنينة وتدلك على عظم هذه الشريعة حكس الذي يأخذ الدليل نظله الله خيرا يقول سمعا وضعه دون أن يفقه شيئا هذا ليس به طمئنينة وإزعان واستسلام مثل من يعرف الدليل والعل من الدليل وسبب المسألة ولماذا فدي تخلي فيه نوع من الإيه من, من انشراح الصدر صحيح شيخ؟ طيب هذا العلم الرقم خمسة لا يستغني عنه لا مفسر ولا محدث ولا متكلم في العقيدة ولا متكلم في النحو والحتى الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في الحقوق يدرسون هذا العلم حتى يطبقوه في في باطلهم لأنه علم عظيم تستطيع به أن, أن تحيط بمن يناظرك وترد دليله بل وتلزمه الدليل إنه علم يربي أو يقعد لمسألة المناظرة فهو علم يستخدمه حتى الذين يدرسون الأحكام القوانين الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله حتى يستخدمونه في الوصول أو الوصول بباطلهم إلى ما يريدون خمسة المغرب أزن خلصنا فيه خلص. العارف بالحكم التي هذا الحكم أعظم أجراً طبعا طبعا العارف بالحكم والدليل أعظم أجراً من الذي يعرفه ويطبق فقط آخر حاجة ونختم بها وجزاكم الله خيرا العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يدعو إلى الله بإسلوب مقنع ويستطيع أن يناظر أعداء الله ويلزمهم الحجة بدليله وأسلوبه وقواعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على استماعك